مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ثم ما بعد بداية تقبلوا خالص العذر على هذا العطل الفني الخارج عن إراده وأسأل الله عز وجل أن يكون آخر العطال ولعلها كانت فرصة لضيفين الكريمين في الاستوديو لتدارس حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم هكذا أوقات علماء لا تشغل إلا بطاعه وبذكر وذكر لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم واسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بضيف الكريم. الاستاذ حازم صلاح حسني حياكم الله شيخنا اهلا رفع الله قدرك الله يبارك بارك الله فيك ربنا يحفظكم يا رب اللاعبين الله يرفع قدرك يا رب بزيت الجنه هو أسأل الله عز وجل يعني أن تكون لهذه البدايه وان يكون ونشرف لنا تواصل ونشر في زياراتك لنا دائما والله من هذا شرف كبير لي وربنا يحفظكم يا رب يا يجعلها قناة مسددة الى الخير والهدى يا رب العالمين ربنا أحفظك وأنا مؤكرم الله يرفع قدرك بزيط الجنة, الجنة. حبتنا في الله يستمر حديثنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل مع ضيفي الكريمين وكذلك أرحب أيضا مرة أخرى بشيخ حبش حقلوان حيكم وشيخ أرفع الله قدرك بزيط الجنة الله يبارك فيك فضي الشيخ حازم اسمح لي أن أستعير عبارة وأقول أنا سعيد بأن أطرح عليك هذا السؤال. <تصفيق> لا أنا أقول إن سعيد أنك سألتني مش إني سألتك. <تصفيق> وأنا سعيد بأن يطرح عليك هذا السؤال. الله يبارك لك. الله يبارك لك. جزاك نقول ما نراه في واقع أمتنا بشكل عام وفي واقع مصر بشكل خاص لأن مصر هي ال قلب العالم الإسلامي. والنظر إليها والوجوه والأنظار كلها شاخصة إلى هذه القبلة فأسأل الله عز وجل أن يصلحها وأن يصلح حالها وكما قلنا في البداية أن هذه القناة هي قناة دعوية بإذن الله عز وجل أردنا نتكلم عن السياسة فكلمنا عن السياسة الشرعية ونقول حال الأمة في هذا الزمن لعله مع اختلاف الحابل بالنابل فيه والصعوبات التي تواجهها الأمة والقائمون على الدعوة تذكرنا ببدايات رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقلنا أنه الذي نعتمد عليه هو انطلاقنا ولقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة نريد أن نقول كيف يمكن أن نشخص حال أمتنا مقارنة بحال زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نستخلص الدروس ونستخلص بعدها طريق النجاة شكرا الله صح. لك الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا وأن يرزقنا صدق نية وإخلاص العمل أولا اسمح لي أني أعرب عن تلك معاني قبل أن أجيب على السؤال يعني لا, يعني لا أستطيع أن أتجاوز هذه المعاني أو, أو أن أجيب على السؤال قبل هذه المعاني الثلاثة أولا الحقيقة لا أستطيع إلا أن أفصح لإخواني عن مدى الفرح القلبي الذي يحدث لي في مثل هذه الصحبة البالغة الكرم أن ألقى فضيلة الشيخ أكرمهم الله وشاك تحميني وإنه يكون في مثل هذه المجالسة وخصوصاً نحن عاملين زي نكون جنود في منازلة ده من هنا شوية وهنا شوية وفي الحقيقة فرصة التلاقي بتحدث شيء من الراحة النفسية بالغة السعادة فأنا يعني أشكر لكم هذا وأشكر لفضل الشيخ الجليل هذا. وأسأل الله عز وجل أن يحرمني أبدا من الاستمتاع بهذا الفضل اللي بيجعل في النفس فسحة حقيقة برغم الظروف اللي حوالينا لم تعد هناك سعادة إلا بمثل هذه الحلقة الصغيرة التي يشعر الإنسان فيها بأن نفسه منسابه والفارق حتى بين البرامج دي والبرامج إياه اللي أنت عارفها <تصفيق> يعني هذه النقطة النقطة التانية خليني ايضا اقول لحضرتك انا في منتهى السعادة باسم الندى كلمة الندى وفقتم فيها توفيقا كبيرا حبي. جدا ويعني يعني الكلمة فيها عبق الكرم فيها عبق الطهر والنقاء فيها عبق البكور فيها عقب عبق الاحياء ما تحي. وانا ذهبت بعض الدول اللي بتعاني من التلج فوجدتهم يتمنون قطرات الندى في هي من للتلج فيقول يعني, يعني انا احن يعني انا متذكر في احدى المدن في كندا في ايدمنتون في غرب كندا كان يقول انا بحب قطرات الندى في الفجر شهر هي في السنة وبقيت السنة كله تلج فانا يعني الكلمة الحقيقة تقع في القلب واسأل الله عز وجل أن يجعلها مؤثرة في واقع الحياة كما هي مؤثرة في الاسم. وإن شاء الله 12 شهر مش شهر واحد. <تصفيق> بس تكون ندى. بإذن الله. بإذن الله. ليش تلقي؟ لا, لا إن شاء الله. بإذن الله. نسأل الله. الله, الله ذلك. أما المعنى الثالث يعني أهل الإمارات وأنا أحبهم حبا بالغاً. الصلة عن والدي عليه رحمه الله فيعني أنعم وأكرم نعم, أنا مؤكد. نعم كنا, كنا نستمتع دائما بأحاديثي وكانت هي كأنها يعني أحد الطقوس اليومية التي لا تغادر نعم. في صباح كل يوم في الحادي عشرة صباحا كان يذاع له برنامج يتحدث فيه عن أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم صحيحها صحيح وضعيفها صحيح. رحمه عزيزي. الله وغفر حياك الله ربنا ارفع أما الإجابة عن سؤال حضرتك فحقيقة شيخنا احنا عندنا مشكلة في الواقع الآن غير عادية وهي أنه مئات الملايين من المسلمين الصادقين أصحاب العاطفة أو فيهم نسبة كبيرة الصادقين وأصحاب العاطفة والعمل لكن لما تيجي ترجمهم إلى أنهم تقل على الميزان تلاقي ما لهمش تقل خالص ما لهمش أثر ولذلك المصحف داسوه بالأقدام ما فيش مشكلة ان في مليار وشوية من المسلمين في العالم إيه يعني حاجة. عملوا خرجوا وصرخوا صرخوا في الشوارع وعملوا كل حاجة انما في الاخر عادي اترسمت رسوم كاريكاتيرية ضد الرسول عليه الصلاة والسلام فخرج الملايين في الشوارع مئات الملايين وصادقين لما رجعوا البيت اترسمت تاني وبعدين ثالث ورابع وليست رسم خامس لأنه لم يعد المسلمون يشكلون قوة في الميزان بقى زي فريق الكرة اللي ساعات يقولك إيه إنه فيه فريق لكن ما فيش الهداف ما فيش صانع الألعاب فأصبحت قوة الأمة الإسلامية على الميزان إحنا بنخسر أنت إحنا بنعمل يعني أنا طالب بذاكر كويس جدا جدا بس ما بروحش شهادة خلاص لا يمكن أطلع سنة تانية إنما مش مطلوب مني إننا أجود العقيدة والفقه والعبادة والجهاد والفكر والدعوة و... ثم لا يؤديها المسلم لازم يأخذ هذه الأشياء ولي أؤديها. ولذلك الفارق في مسألة رعي الثوابت لا يمكن تكلمني عن رعي الثوابت أبدا إلا إذا مارس حياة المتغيرات لأنه أصلاً أنت عايز تقعد في قوضة مغلقة تتكلم عن الثوابت طب ما هو شيء طبيعي إنما لما لازم تختبر هذه الثوابت في الحياة وتثبت عليها هو ده المعنى عشان كده إحنا النهاردة الأمة الإسلامية مطالبة أنها تتحرك إلى انها تبقى فاعلة مش على الهامش وعايز أقول لحضرتك حضرتك حاجة في كرة القدم بالذات في مدرب بيدرب اللاعبين وفي مدرب آخر بيدرب المشجعين يشجعوا ازاي ويكاتفه ازاي ويغنه ازاي ويطبره ازاي أنا في رأيي إحنا محتاجين المدرب اللي بيدرب اللاعب على أن يفعل مش اللي بيدرب المشجع على أن يشجع وهذا هو ما فعله النبي حضرتك عليه الصلاة والسلام حضرتك كنت بتسألني الفرق بين حياتنا وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام أستسأل عفوا قبل أن تستسل الشيخ ملك يعني للتأكيد على هذه النقطة ما تفضلت به وذكرت شرقا وغربا ودوس المصحف وغيره الآن تصلنا آلاف البورستات عما يحدث في بورما وما يحدث في غيرها وهذه الأماكن يقتلون ويسحلون طب ما كان برضو حتى نذكر بالصورة التي سألنا عنها خباب بن الأردت وبلال وغيرهم من أصحابنا بسهل الله عذبوا ولكن في النهاية هؤلاء كان لهم ثقل في الميزان وصنعوا الفارق وهنا كما تفضلت ليس لهم الثقل ولا الميزان. عذبوا بعد 13 سنة أقاموا دولة لا. 13 سنة هنهاردة مليار ونص مليار و 1400 سنة وما فيش حاجة وتقوم ثورة في مصر وثورة في ليبيا وثورة في اليمن وثورة في تونس وثورة هي في سوريا ولكن لسه بيدوسوا المسجد الأقصى لغاية الجمعة اللي فاتتهم ويدخلوش المصلين فيه وإحنا زعلانين وكل حاج السؤال الإسرائيليين مش ألقانين إن في مليار مسلم غضا يعني اليهود اليهود الصهينة مش ألقانين من غضب المسلمين معناها إن إحنا هينين أوش في الميزات أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤدي الأداء الواحد ده كانش ما كانش خطيب جمعة ولا ولا عالم ولا داعية ولا لا ده كان كمان مهاجر وكان مخاتل وكان يتخفى في الطريق ليصل او يعني يختفي في الطريق ليصل يدر الأرقام ويدي دروس ويكون ويطلع الهجرة ويروح إلى الأسواق كان فاعلاً صلح. وفكرته صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى صفحة خريطة العالمية خريطة العالم فكرته بيفكر يعني اطلعوا على الحبشة ايه الحبشة دي قارة تانية لانا في اسيا ومودي ناس افريقي ويروحوا في الحبشة اللي هي الغالب عند المحققين الان جنوب السودان في السودان وليست في انما اثيوبيا الحبشة اي مكان يروحوا هناك ولما يهاجروا يعمل دولة في المدينة فعلا ما يجيبهمش من الحبشة يقولون خليكم هناك يبضروا عدين ست سنين الدولة الاسلامية قامت في المدينة والمسلمين لسه قاعدين في الحبشة ست سنين بتعملوا ايه ما تروحوا تقعدوا بقى مع الرسول اه ده ده الفقه بتاع دلوقتي ان احنا كلنا احنا مستضعفين ومش عارفين يا عيني نقعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام والحمد لله قامت دورة نروح بقى نقعد معاه لا دول بيحرسوا الملاذ الامن بيحرسوا ال... الاحتمال القادم تفكير استراتيجي لذلك خشية شاء حققوا يا اخي الكريم حققوا الرسول عليه السلام أنا ذهلت لما كنت في بدايات أقرأ في سيرة أول مهاجر وبدأت وبدأ ونزلت الآية الإذن بدأ يعمل سرايا عسكرية دوريات عسكرية حوالين المدينة يضرب فيها مش يضرب بقى يعني يؤمن الطرق حيث يتعرف أن هنا في قوة وليدة نحن محتاجين نتحول من الفكر من من أنه شو بقى أن الإسلام ممارسة ثقافية إلى أنه ممارسة ثقافية تترجم إلى أداء فتؤتي بنتيجة يا سلام يا شيخ لو ده بس حصل الناس عرفت أنها بس تستخدم الرافعة دي أنه يستمعون فيتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسن لو بس يكتسبوا له ويصبحوا موجودين صدقني محدش فإنه محدش هيخفر حرمهم الحرم ده ما حدش منه. إنما دلوقتي خصمنا بيقولوا علينا ظاهرة كلامية، ظاهرة قولية، ظاهرة مش عارف العيون محمرة. تهزم الله على, على الشمال. الله عز وجل يعني أن يلطف بنا. <تصفيق> الله ماني. طيب أساتينكم في أن تكون هذه. الفاتحة بإذن الله عز وجل مع تلقي أول اتصال بإذن الله تبارك وتعالى في معيتكه الكريمه ومعنى أول اتصال ليس في هذه الامسيه بل في القناه كلها حياك الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله اتفضل نحن نسمعك سلام عليكم وانت بتقول بس يقول لا يشكر ولا ألو. ايوه نسمع تفضل السلام عليكم انت على هو اخي الكريم تفضل. طيب اخي الحبيب لو خفضت صوت التلفاز حتى نسمعك وتستطيع ان تسأل تفضل عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل. اسمع من الهاتف ولا تسمع من التلفاز تردد الصوت عندك لان يسمع عليكم. اتفضل عليكم السلام ورحمة الله طيب أخي الحبيب لعل الأخ الكريم يعني كسبنا أجر نسلمنا عليه أكثر مرة نعاود تلقي اتصال آخر بعد قليل بإذن الله عز وجل لزاكم الله خير طيب شيخنا أستألك لنأخذ من كلام فضل الشيخ الشيخ حازم عفون ونقول أول ما فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى طيبة على ساكنيها أرض الأصرات الثامن السلين لعلها ترسم لنا خطا آخر وتبين صورة في أول ما ركز عليه قائد الأمة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتى التسليم ما هو أول ما فعله النبي وعلى ما يدل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين يعني هو قبل أن يعني أجيب عن هذا السؤال أريد أن أقول أن الغربة أن الغربة ليست ضعفا بل الغربة قوة والنبي عليه الصلاة والسلام قار في الحديث مشهور المعروف إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الغرباء الأولون أول الغرباء أولا كانوا عربا لهم من صفات النجدة والمروءة والكرامة ما يؤهلهم لمثل هذه الصحوة الكبيرة كما قال عليه الصلاة خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام لم يكونوا لآمن العرب لم يكونوا لآمن إنما كانوا واضحين طبيعة جنس جن جنس العرب هذا جنس فريد نحن بكل أسف لا صرنا عربا ولا عجما العجم لهم صفاتهم التي ارتقوا بها العجمي يزني ويشرب الخمر وينتج العربي ليس كذلك العربي إذا زنى يزني ويزني ويزني إذا شرب الخمر يشرب ويشرب ويشرب لا يفيق طبيعي جنس العرب لهم طبيعة لهذا جنس العرب لا يصلحون إلا بدين كما يقول ابن خلدون بدين أو يجتمع على معنى خلقي معنى ديني دا اللي يرفعهم لكن هم الغرب عرفونا أكثر مما عرفنا أنفسنا وعرفوا كيف يصوبون سهامهم إلى المقتل الحقيقي لنا يغرقوننا في الشهوات لكن كما قلت الجنس مختلف جنس العرب جنس مختلف فالغرباء والأولون كان لهم صفات صفات خاصة لهذه هذا كما ذكر فضيل الشيخ 13 عشر سنة عفوا شيخنا هل هل يصح أن نقول أن الصحابة في حالٍ ذلك يعتبروا من الغرباء قطعا نعم. قطعاً بدأ ن نبي سعسق قال بدأ الاسم قريب. كان رجل كان يعني شوف يعني مما يصور حال الغربة حال الغربة حال. حديث رواه الإمام البخاري لف الأدب المفرد بسند صحيح وطبعا لما أقول البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح لإن الأدب المفرد غير صحيح البخاري يعني يقبحه. بأحد أن يقول أخرج البخاري في الصحيح بسرد صحيح دي بتبقى عيب ليه؟ لأن البخاري سما إنما إذا روى البخاري في في كتاب آخر بخلاف الصحيح ففي الضعيف وفي الصحيح عشان كده لما بقول إسنان صحيح مش يعني أو افتياد على البخاري أنا بصح على البخاري يعني. لكن إذا قلنا في صحيح لا روى البخاري بالصحيحة بالصحيحة خلاص. في الصحيح خلال إذا بدت عدي ما ما تقفش لما في أي كتاب آخر والبلوى إنه ما صاروا تعظيم سلام نعم البلوى إنه ما البلو أن صاروا تعظيم سلام أصبحوا ما صح صح لهم إن شاء الله معهم, معهم نزال ان شاء الله, الله. فنا فهذا في في الأدب المفرد البخاري من حديث جبير بن النفير قال كنا نجلس مع المقداد بن الأسود فقال له رجل طوبى لهاتين العينين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال فاستغضب غضبا شديدا فعجبنا ما قال الرجل إلا خيرا ده حاجة ده تعتبر منقبة إن انت شفت النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا لماذا غضبت ما قال إلا خيرا قال أولا يحمد أحدكم ربه أنه خرج لابوين مسلمين لا يعرف إلا الله ربه ولا ويؤمن بنبيه لقد رأى رجال النبي صلى الله عليه وسلم كبهم الله على جون في النار لم يؤمنوا به ولم يصدقوه قد كفيتوا البلاء بغيركم يقول هذا لأن أبو لهب ما شافه أبو جهل شافه وكانوا يشد المسر عداوة له ثم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالة تكون في جاهلية ما يرون عبادة خيرا من عبادة الأوثان فأتى بفرقان فرق فيه بين الوالد وولده وحديث جبير بن حية الذي رأى البخاري في أول كتاب الجزية والموادعة قال ندبنا عمرو لغزو كسرى. فلما راحوا وصلوا الحدود وكسرة علم بهم أرسل إليهم أربعين ألف فكان طبيعة المعارك واحد يقوم يتكلم عزين فقام رجل من جانب كسرى وقال لي يكلمني منكم رجل فقام المغيرة بن شعبة مبين الله فقال له ما أنتم ده ابن جرير الطبري الحفظ الحجر يقول حتى قال ما بضمن الغاب كانوا يكلم جماد يكلم جمادا يعني مش بني آدم يعني قال نحن قوم من العرب كنا نعيش في بلاء شديد وجهد شديد نأكل نمص الجلد والنوى ونلبس الشعر والوبر ونعبد الشجر والحجر فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأرضين جل ذكره وعظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فدعانا إلى عبادة ربنا وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أن من وأخبرانا أن نقاتلكم فمن مات منا دخل جنة لم يرى مثلها ومن عاش منا ملك رقابكم هو ذا الكلام عزة. عزة إما أن يموت قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين إما النصر أو الشهادة فالمسلم طبيعته إما أن يعيش عزيزا وإما أن يموت يعني باطن الأرض خير لهم من ظاهرها لا يعيش زليلا لا يعيش مستعبدا لكن لما تعبدت الآلهة مش لازم يكون في إنسان بيعبد المال في إنسان بيعبد النساء في إنسان بيعبد هواه يعني صارت الآلهة كثيرا لما صار الناس هكذا ورغبوا عن عبادة ربهم حق العبادة عشان بس مش حد يقول نحن ان يكفر الناس أو أن الناس أصبحوا يعبدون الأصنام والكلام ده ضربت علينا هذه المدلة الصحابة في الأول كانوا كده النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل مدينة إجابة عن سؤالك عمل حكتي معروفة لكل الناس بنى المسجد أولا وآخر بإنما هجر ولا تقوم أمة إلا بهذا أن يتكون حبالها موصولة بالسماء لا يتلقون إلا من الله ورسوله إحنا عندنا مشكلة مشكلة التلقي الآن حتى صار كثير من الناس أول ما بس تتكلم عن الدين أقول الدولة الدينية لا هو فاهم دولة دينية ولا فاهم دولة مدينة مش رحل خالص بكل أسف. لكنه يدفع بالصبر يعترف لمجرد الاعتراض أنا مش عايز أقول أنهم يكرهون الإسلام لكن عايز أقول أنهم لم يعرفوا الإسلام صحيح لم يعرفوا الإسلام الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليسعد الناس أنا الشيء دائما أسألك لنفسي وأطراحه في محاضرات إذا كان هذا الدين هو الذي يجلب السعادة في الدنيا لماذا شقينا به يعني العيب فينا ده, ده أكيد طبعا العيب فينا وليس في المصوص لماذا شقينا به الـ الـ الـ الأحكام الشرعية بسموه تكاليف بس يعني شقينا به ليه؟ لم يسعدوا به طبعا لا أقصد ربما أصحح العبارة لم يسعدوا بالإسلام معهم الإسلام لكن لم يسعدوا بأين الخلل إذن مم. وهذا وهذا نوع من الشقاء أنت عندك هذا الـ هذا الـ هذا الدين مم. يستطيع أن يحقق لك هذا القدر من السعادة لم تعيش في هذا القدر من السعادة هذا نوع من الشقاء مم. حرمنا حرمنا خيرا كثيرا كما قال شوقي بأيمانهم نوراني مم. ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات يديه آخذ عشان كده أنا بقول يعني الارتباط بالوحي لأنه إما وحي وإما هوى ففيش قسمة تلتة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه هي القسمة لا تكون إلا هكذا إما وحي وإما هوى وهذه من الأشياء التي المفاصلة فيها دين لا مجال للون الرمادي في هذه المسألة. نعمل عقولنا في النصوص بشكل يفسدها أو يفسد المعنى الذي جاء لا في نعمل عقولنا لا لا لما يفسد لأن في ناس معلش أنا ربما يعني أضعها أضع شيء كلمة نعمل عقولنا في بعض الناس بيتصور في مسألة العقل والنقل لما نقول لا نعمل عقولنا يعني نتلقى نص مجنين يعني لا نفهم النص لا هناك فرق لا يفهم النص إلا بعقل بعقل صحيح بس لا يعود النظر في العقل الى ابطال النص سيدتي هي, هي المشكلة جميل. يعني انا اذا تأكدته انا كنت بنتكلم مع فضل الشيخ حازم قبل الهواء. صحيح. يعني الشيخ بي بيقول ازاي يبقى حاجة اسمها اسناد صحيح ومتن باطل تمام يعني كيف استقيم هذا معلش ممكن تطرح وينكونا سنخرج حاجة. لكن لكنها مهمة جدا في مساءة عقل والنقل يعني لا يعني الحقيقة بالعكس أنا عايز حضرتك تسترسل في هذا لأنه هي فعلا الفكرة إنه ما يطرح على العلماء وعلى الفكر الإسلامي هم بيطرحوا أفكار محددة فإذا لم نجب عن هذه الأفكار أيضا إجابات محددة كما أن ما يطرحونه من إشكالات محددة الأمور دي بتملك عقول الناس فيقول الناس مثلا كلام كلام ويكررون حد ما يصبح كأنه من الثوابت أنه هناك أحاديث تصح سندا ولا تصح متنا أو باطلة متنا بأي درجة من درجات البشرات ف... فيستقر عند الناس أنه كده أنه السند مش مهم بقى لأنه حتى لو السند صح ممكن برضو الحديث يبقى باطل لأنه متنه مش صحيح فكنت بسأل فضيلة الشيخ على أساس انه هذه الفكرة كفكرة مبلورة محددة لا احنا عايزين نقول للناس الرد عليها ايه بالضبط؟ no. وخاصة أننا أمة أن أمة إسناد هذه. أمم هم أمة إسناد؟, no. أمة إسناد. No. No. جربنا هذه القضية استوينا وباقي الامم no. نعم. طبعا انا يعني ممكن اخرج عن الموضوع اللي... لا ولا دي. ولا بحباني احنا نقرب من عيد المستن ونخرج احنا بيطلعوا يا حياكم الله تصاحوا ولا <تصفيق> اديان اسمع انا ده. لما حصل العطل وده قلت يا سلام حلو قوي كده لان الحديد كان جميل فخلينا نمشي ب... يعني براحتنا ان شاء الله <تصفيق> طيب <تصفيق> خلاص, خلاص يعني لعلك ستكمل او ستطرح ما تفضلت بذكره وضربت مثلا على سند لي تبين لا يمكن أن يستقيم هذا المعلق تفضل لا. شيخنا علي هذا يعني والقصد ان نفيد المشاهد يعني وهو المطلوب يعني ايا كان كذا ممكن نخرج عن لا تفضل تفضل, لا تفضل, تفضل. تفضل. انا انا اجمل ما اشرف به واجمل محاوله هذه الحلقة هو ضيفي الكريمين اس الله ان يرفع قدرهم في الدنيا والاخره وضيف مجتهد ويسمح لي الشيخ نعم أنا مستمتع يعني أنا عايز حضرتك أرجوك أحبك وأضحك لنا كلمنا وهو سعيد بأنه طرح عليك أنا سعيد خليني أرتاوي يعني <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> هو للشيخ إني يعني سأل هذا السؤال يعني قبل التسجيل إنه من الناس من يقول اسناده صحيح ولكن متنه باطل وبالتالي هانت صنعة الإسناد على كثير من الناس فأنا قلت لا يوجد عالم من العلماء يقول سنده صحيح ولكن متنه باطل لا يستقيم الظل والعود أعود ده الكلام ده كلام المتأخرين مش كلام الأمة المتقدمين الذين أسسوا هذا العلم ليه لأننا عندنا الكلام لابد أن ينقل عن طريق ناس كلام ما بيجيش في الهوى كده وفاجأت لقى قدام الكلام لابد أن يكون لكل كلام الناقل وقافت الأخبار روتها فإذا كان هناك إنسان مشهور بالكذب زي أبو لمع مثلا تمام ويأبو لمع نقل إلينا خبرا من الأخبار إحنا كلنا لا نصدق هذا الخبر برغم أنه قد يكون صحيحا م. لأن الكذوب قد يصدق مثلا ومع ذلك نحن جميعا نقول فشر يعني هذا رجل كذب ولا نصدق الخبر حتى يأتي من طريق آخر لرجل صادق عاقل ركين يقول والله أنا شفت كذا وكانت تقول آه والله تصدق الرجل ذا كلامه كان صح ما صدقنا كلامه إلا بعدما نقله آخر مثلا يكون صدوقا فما فيش حاجة عندنا اسمها اسناده صحيح ومتنه منكر او باطل انما الناقد اذا ارتاب في المتن كأن يكون معارضا لمتن اخر اكثر شهرة منه او اجمع او ذهب اكثر الناس الى صحته يعني صحته مشهورة بين الناس فجاء متن اخر يعارض في الظاهر هذا المتن ونظر في الإسناد لا سليم في الظاهر لكن قلبه مش مطمن للمد فالعبارة الصحيحة أن يقول هذا إسناده ظاهر الصح ما يقول إسناده صحيح إذا أنا قرأت ظاهر الصح أعرف إن الناقد يريد أن يقول هناك علة أنا لا أعرفها يشير إلى علة خفية أنا مش عارفها بس كأنه بقول يا جماعة اللي ييجي ورايا ياخد باله من العبارة دي وينظر في المتن فرب خطأ ان يهدئ الى صواب تمام وكنا بنضرب المثل ب حديث رواه الحاكم في المستدرك اسناده زي ما حضرتك قلت او زي ما ظاهره الصحة. خل... ظاهر الصحة. الصحة الحديث ده هو عبر عن ايه يرويه راوي ثقة اسمه أحمد بن أزهر بن قال أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق إنهم منصان اليمن. حاجة شيخ أحمد بن واحد معين والجماعة كبرده. أحمد بن, بن يقول أخبرنا عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر بن راشد الإمام أهل اليمن عن الزهري القامة الكبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عدبة. ثقة إمام كبير فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء كما يقول من البر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبي حبيبك حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وبغيظك بغيظي وبغضك بغيظ الله لما أحمد الأزهر حدث بهذا الحديث وبالغ يحيى ابن معين الحديث ده سمع على طول من غير ما يبص في, في من الذي روى قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث فقام أحمد وأزهر ده رفيق يحيى ابن معين وصديقه فقال يحيى له أما أنت فلست كذاب والبلاء من غيرك خلاص طب, طب منين جاء البلاء ده قافة الاسناد دي مين إذا كان أحمد يقول أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري يعني مسلسل بالتحديد يعني هو من الآخر أخده من الآخر إيه فما فيش حد وقع ولا في حد مدلس قال عن عشان نقدر نقول وقع واحد في السك لا ده بوده بقول أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان فالحديث مسموع مئة بالمئة لكلهم وكلهم ثقات فالعلة هتيجي منين؟ بدأ العلماء الكبار يفتشون عن علة الخلل ده جاء منين؟ لما القصة وقفت هنا هو لم يذكر له أين العلة؟ لن هو البلاء من غيرك من غيرك وسكت العلماء بقى يفتشون العلماء آه. أو أنا بحثت في الكتب المطولة عشان أشوف علة الحديث مم. لا يتبقى الحكاية هذه عفون شيخ ما هل هذا يعني لعله اكمل الشهر الحازم هل بهذه الصورة هو أقر هذا الأمر وأنضاه أم أنه لا زال يحيك في صدر شيء يحيي ابن معين لا أقل من الكذاب هو ده المروي خلاص سياري سياري سياري سياري يعني ابن بن معين يقول هذا باطل هذا كذب المتن نفسه كذب نعم و تمام لا لا طالما أقل من الكذاب لأن العلماء الجرحة تعديل لما يقول لك كذاب لا يقصدش إلا المعنى الإصطلاحي واحد, واحد اخترع اخترع كلام تمام؟ فحواش القصة نحن بنلف القصة دي لقينا الآن يحيى بن معين وإحمد بن حنبل وإحمد بازغر بن يسابوري سافروا على اليمن <تصفيق> ويسمعوا من عبد الرزاق حديثا كثيرا ف... في يوم من الأيام حدث عبد الرزاق وبعد ما خلص المجلس كان هو ساكن في قرية بعيدة شوية عن مكان التحديث فأحمد العزر قال له طب إيه يعني أن عزر الصدق فوصلوا لحد بيته فعبد الرزاق علي كفو فما قال له إيه قال واجب علي حقك وسأحدثك بحديث ما حدثته أحدا قط وأما حدثه الحديثات تمام يبقى إذن حاجة من يبقى أحمد الأزهر ما ليش يبقى القصة عند عبد الرزاق طب عبد الرزاق هذا ثقة إمام كبير لكن أحمد بن حمم رحمه الله عليه لما تكلم في عبد الرزاق وسألوه ما عبد الرزاق قال عمي في آخر عمره فصار يلقن تمام؟ ويحدث في الفضائل بأحاديث لا يتابع عليها وهو الحديث ده في فضل علي بن أبي رضي الله عنه فلما عبد الرزاق فقد بصره في آخر عمره كان ساعات واحد له حديث يخدم يبقى هناك هناك واحد جاني آخر مدار خارص اللي رمال عبد الرزاق وعبد الرزاق بسبب ضعف حفظه في آخر عمره أخذ هذا الحديث يبقى الآفة جاية من هنا. وخبرك الزاهب يقول بعد ما قال هذا باطل كذب يعني قال ولو كان عند عبد الرزاق حديث الحديد مشهور لا حدث لي أحمد بن محمد رحيم معي لما أخفى عنهما ونبي حدثه عشان كده قال له ما حدثته أحداً قط غيرك وأحمد ويحيى أكبر طبعا الرزاق عبده الرزاق الرزاق عبده الرزاق عبده الرزاق عبده الرزاق عبده الرزاق عبده الرزاق انكروا عليه, انكروا عليه انكروا عليه انكروا شديدا تمام فانعايز اقول يبقى ده اسناد لو انا بصت له عليه اسناد ليس فيه علا سراحة زباعة في اسناه حضرتك هو على حسب كلام حضرتك الان نظرت الى هذا الاسناد كلما كان في الاسناد عبد الرزاق و, آ... آ... و... وعن... والحديث عن الفضائل اقول لا فيه علا من حيث السند ده ده ده كلام مصبوط مش هو الذي يصل من الذي يصل الذي لا, لا مش من بل الذي يصل قلما يتفرد عبد الرزاق بمتن هذه المشكلة هو لو تفرد والمتن حاك في صدر كما شيء هو ده اللي انت تتعصب به الجنايه ما مفيش في غيره لكن في العادة تجد عبد الرزاق متابعا دايما كتير قوي يروي نفس الحديث مش كل حديث الفضائل عبد الرزاق هتوقف فيه أتوقف فيه إذا تفرغ به ولم يروه أحد الغيره وهذا لسه. الملمح اللي وجده ده لي أحد نعين قاله من الكذب أن يسابوني بعد أحمد ناظر ليس بكذاب. ده طريقة هذا أنا عايز أقول ما فيش حاجة في علم الحديث اسمها اسناده صحيح ومتنه منكر لابد أن يشتمل على علة كوني أنا مش عارفة لقصة تانية لكن لابد أن يشتمل على علة بل علماء الحديث. القدامى الذين أسسوا هذا العلم مجمعون على ما أقول. يحيى القطان، يحيى القطان، شيخ أحمد واحد أمة البصر الكبار. ذكر الذهبي عنه في آخر ترجمته في السير قال لا تنظروا إلى الكلام حتى تنظروا في الإسناد. فإذا صح الإسناد صح الكلام. ده هي دقة للعلماء كانوا هي كانوا في. لكن المتأخِّل لكن المتأخرين أرسلنا يعني والجماعة دول اللي هم درجوا عليه. إسناده صحيح إسناده ضعيف ومتنه مثلا صحيح أو إسناده صحيح ومتنه منكر لا ماقولش ما إسناده صحيح لكن أقول إسناده ظاهر, ظاهر, ظاهر الصحة إذن يعني لذلك أنها تحتاج إلى جواهر إلى من من خبير لي ليس كل من يستطيع أن يجترئ على هذا الكلام ولذلك أهل هذه الصنعة وأهل هذا الفن هذا الحديث هم اهل جربة وخبرة وليس هذا الكلأ مباحا لأي احد يصبح لا يتكلف ثلاثان هو منه لله الشيخ جوجل هو اللي ضيع الدنيا يعني هو الامام علامة الزمان الذي ضيع الدنيا كان زمان العلم ده افتكرته بصحيح فيه شيخ <تصفيق> جوجل <تصفيق> امام الزمان ونادرة العصر والأمن الشيخ جوجل اذا <تصفيق> اشكر عليه شيء جوجلها <تصفيق> جوجلها يدخل اي حد على اي حاجة يجيب المعلومة سهلة لكن ما عندوش ملكة لكن علي يحال الذي أخرجنا يعني إلى هذا كنا من العقل والنقل يعني نعم. أنا عايز أقول برضه عشان تفهمش غلط أن نحن نأخذ بدينانا بالعقل لا بنقول أن النقل أولًا ثم نعمل بالعقل في إطار هذا النقل لا نقدم العقل على النقل وهذا كلام عن الحديث والصحة السند تستلزم صحة المتن ذاكيرنا بالعقل السوي والمستوي وماذا قلت المرأة التي قالت صحة السند لا تستلزم صحة المتن وقلفت كتاب في ذلك أي نعم. أشبه بكتب الطبخ نسأل الله سلامه طيب شيخنا سأذنكم في أمر سنكمل سويا بذل عز إحنا طبعا قلتوا سنخرج عن المحاور وتركنا لكم المحاول لتخرج عنها نعود إلى محاورنا ولمشاهدين الكرام ولكن بعد الفاصل فرقوا معنا